مُسْتَقِيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَن كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لفي ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كلاب أشر سيعلمون غدا من الكلاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينه فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الحمد لله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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله, <تصفيق> <تصفيق> الله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 وعبد العصف والريحان فبأيذ آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من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 يرسلُ عَلَُْ مَا شواض إار وَنُحاسُ فَلاَ تَصان فَبي آلى رَبّ تمة كَذذبان فإذًا شَقّ السم فَكَانَت وَردَت كَّن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ اصْطِفْ وَالْأَقْدامَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما কারণ কুসংস্কার গুলো এইভাবে চলে আসে আসলে সম্মত না যুগের সর্ব ধরনের রীতি নীতি আমার দুই পায়ের নিচে بن یوسف اخلیش الرحمان مدنی مفتی قاضی محمد ابراہیم اکرم الزمان بن عبدالسلام شیخ शाहिदুল্লাহ খান مدنی ہارون حسنینর উপস্থিতনায় تص সংস্কার বলি আমাদের পরিহার করতে হবে বান্দা অর্থাৎ মুমিন বান্দা আশা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর এই আল্লাহ সুবহানাহু আপনিও হতে পারেন সেই সফল সম্মেলনের সাক্ষী দেখে আমাদের বিদরল অনুষ্ঠান জলশায়ে উলামা প্রতি শুক্রবার রাত 9:30 টায় পুনর সম্প্রচার সকাল 8:00 টায় বাংলাদেশে পিএস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডিসকাশন ডিবেট Debate. Debate Rebuttal Rebuttal, Rebuttal. Rebuttal. Conclusion. Conclusion Eliminate misconceptions about religion Get enlightened Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words Dekhoon Shommukh Shammure Prothi Rioshpottibar Rathno Taay Aap Puno Shamprachar Shakal Shai Dosh Taay Bangla Peace TV Banglaay Amra Aunik gunaheer kaj kuri Dine Aar Raate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 مرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوم عليهم ولا الضرم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجا بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبلغان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤن والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 سَنَفْرُضُ عَلَيْكُمْ أَيُّ وَثَّقَنَا فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أقطار لا تَن فضُونَ إِلَّا بِسقان فَبِأَ آلَِ رَبِّكمَا تُ كَذّبَام يرسَلُ عَلَْكُ مَا شوَظُارِ وَرُحاسُ فَلَ تَن تَصِرًا فَبِأَيعَِ رَبِّكُمةُ كَذذبان فيدا شقه السماء فكانت وردا كدنان فبأنه أنا يا رب تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب يقَذُ بن وَصه وَالأَقدَام فَبِيه ي رَبّ قُمة كَذبامهذ جَهن مَُّين يُكَذِبُ بِهَا المجرمون يقُصُونَ بَنهَا وَضَنَ حَممِ الآن فَبِأَ آ I mean, uh... وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما من كل فاتحة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجن سيدان فبأي آلاء ربكما تكذبان بَِِّ قاصِاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَقومُمٌِ إ إسُ قَابلَهُم وَلا ي فَبِعّ إ رَبّكُمةُ كَذذبَان كَأَهُ الاقُوتُ وَالمَّرجان فَبِعِّعَ إ رَبّكُمةُ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان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 <تكين> على رفرف في قدر وعبقر الديحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله Oh কালাম ওর আন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রলু মুলকোর আন নামে গুলো মুকোর আন সিরিজ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 জানতে হলে দেখুন উন্মূল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক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 देखुन देख अर्धांगी नित्तांगी प्रति रविवार रत साढ़े सात टाई पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े नशे पीजी बांगलाय